يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ والله هو قلق كلذم بتمي أَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيْنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ قَالُوا إِنَّا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَبُّنَا وَمَا يَذَّكَّرُونَ وإياك الله ملحق يا تؤ الى معيدين ان في قلوب امير تابو ام يخافون ان يحيف الله عليهم مرسلوا بل الا انما كان قول المؤمنين اذا ادوا الى الله ورسوله ليحكم بيننا ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تقه فأولئك هم وَأَنقَسِمُ بِاللَّهِ جِدَأَيْنِ مَا إِنَّ ابْلَإِدْ أَمَوْتٌ لَّا يَخْرُجُونَ قُل لَّا تُقْسِمُوا فَعَنْتُمْ مَعَ إِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ